يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان ما يفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو وؤس ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء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 اٰمِنُوْا لَا تُلهِكُم اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يٰتِيَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ